في بيان معنى قول الله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسب الآية قال أثابه الله أما معنى الآية فإن سياق القرآن يدل على أن مثل هذا السياق ليس من باب الصفات كما في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد أي هدمه واقتلعه من قواعده ونظيره أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وقوله أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وقوله أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في العدوى أني قلت أتيت أي دهيت ويقال أتي فلان بضم الهمزة وكسر التاء إذا أظل عليه العدو ومنه قولهم من مأمنه يؤتى الحذر فيكون قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، بمعنى أخذهم ودهاهم وباغتهم من حيث لم يحتسب، من قتل كعب بن الأشرف وحصارهم وقذف الرعب في قلوبهم وهناك موقف آخر في سورة البقرة يؤيد ما ذكرناه هنا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 وهم بذاتهم الذين قال فيهم فأتاهم الله فيكون فأتاهم الله هنا هو اتيان أمره تعالى الموعود في بادئ الأمر عند الأمر بالعفو والصفح قال صاحب التتمة وقد أورد الشيخ رحمه الله عند قوله تعالى فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره أن هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق. وقال والأمر في قوله بأمره قال بعض العلماء هو واحد الأوامر وقال بعضهم هو واحد الأمور فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم الآية إلى غير ذلك من الآيات والآية غير منسوقة على التحقيق انتهى من الجزء الأول من أضواء البيان قال صاحب التتمة فقد نص رحمه الله على أن آية فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مرتبطة بآية فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا كما قدمنا أن هذا هو الأمر الموعود به وقد أتاهم به من حيث لم يحتسبوا ويشهد لهذا كله القراءة الثانية فآتاهم بالمد بمعنى أعطاهم وأنزل بهم ويكون الفعل متعدية والمفعول محذوف دل عليه قوله من حيث لم يحتسبوا أي أنزل بهم عقوبة وذلة ومهانة جاءتهم من حيث لم يحتسب والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب منطوقه أن الرعب سبب من أسباب هزيمة اليهود ومفهوم المخالفة يدل على أن العكس بالعكس أي أن الطمأنينة وهي ضد الرعب سبب من أسباب النصر وهو ضد الهزيمة وقد جاء ذلك المفهوم مصرحا به في آيات من كتاب الله منها قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا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 قد ولوا مدبرين بالهزيمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا من الملائكة فكان النصر لهم وهزيمة أعدائهم المشار إليها بقوله وعذب الذين كفروا أي بالقتل والسب في ذلك اليوم ومنها قوله تعالى إلا تنصروه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 هذه آثار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب المدلول عليها بمفهوم المخالفه من قوله جل وعلا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقد جمع الله تعالى الأمرين المنطوق والمفهوم في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فنص على الطمانينه بالتثبيت في قوله فثبت الذين امنوا ونص على الرعب في قوله سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فكانت الطمانينه تثبيتا للمؤمنين والرعب زلزله للكافرين وقد جاء في الحديث ان جبريل عليه السلام لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريضة قال إني متقدمكم لأزلزل بهم الأقدام ومما يدل على أسباب هذه الطمأنينة في هذه المواقف قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فذكر الله تعالى أربعة أسباب للطمأنينة الأول الثبات وقد دل عليه قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والثاني ذكر الله كثيرا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 ويدل عليه قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى متجددة بإذنه تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته